والأنس بالله حالة وجدانيه تعني علم القلب وإحساسه بقرب الرب غير أنه من مقامات الإحسان ومن الدرجات الرفيعه جدا يأنس الإنسان بمحبوبات ومألوفات كثيرة في حياته ان يأنس بالله حقيقة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 لا يحبه إلا لله حب بعض البشر وحب الإخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للآخرين هو علامة انس ليس بالاخرين علامة انس بالله فلسفة ابن القيم إن صح هذا التعبير يقول لأن خروج النفس وذلها لآخرين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 هذا يخالف طبعك أن تزل لبشرة مثلك هذا صعب فإذا دللت له لله دل على أنك تخالف هوى نفسك وأنك تخدم نفسك وتذلها لله ولأنه أمرك أن تذل لإخوانك ذللت له قاعة له وأي أنس اجل من هذا الأنس وهذا درجه رفيعه من الدرجات ان تذل لله عز وجل ان تذل الله في معامله اخوانك بمعنى ان تبذل نفسك للاخوان تقربا وتعبدا لله اما وانه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم أذلة على المؤمنين ومن ذلك ايضا ان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 يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان يقول اني لاستحي من الله عز وجل ان اسال لاخي في الله الجنه ثم اضم عليه بالدرهم والدينار قال اخي في الله وصل درجه اني اسال الله له الجنه لا يمكن ان أدخل عليه بمال لانه لا يمكن ان يكون المال اغلى من الجنه ما في مال اغلى من الجنه الان ممكن اخوانك في الله يسالوك الله الجنه لكن 10000 بدهك لها والله يقول لك الجنه اي ما تنقصك بلل والنهل لو قلت له الجنة بس الله الجنه لكن ما نقول له ما تسألي. يعني شوف سبحان الله قال, قال أنا زول من كثرت ما بحبه بس الله الجنه ما بديو شوف ده الزول يا أخي قال أخوي في الله أنا حسى أي زول يمكن أن زول الجل والله ما عندك مانع مش الجل لي والله بلل والنهار أسألك لكن تأجيل قلتنا دين لي خمسين اللي. مش الدين ديني والله الضائق يا زول هل تأخوه ذا بتسأل ربنا الجل والدليل على أنك عندما تحب الإخوان في الله تألث بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع التي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم في حضن النفس وضبطها والمكن من شهواته ونفسه والامر الثالث ان يكره ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار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 وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا والحديث في الصحيحين ذاق طعم الايمان القيم كلام لطيف يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنسبه لنعيم الاخره كقطره بحر في بحر كقطره في بحر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 قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والانس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة شيح جبزة ذاك طعم الإيمان يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة نعيم الآخرة والجنة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 انه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بانسه بالله اقول لو ان اهل الجنه في مثل ما انا من النعيم انهم لفي طيب عيش يقول ناس الجنة لو زي مرتاحين من كثره ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل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 عليه ان يضع الاناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه والاناء القلب وان اردت انسا ففرغ قلبك من غير الله قال ابن القيم اجمع فقهاء القلوب كما ان لكل مجال من المجالات فقهاء فإن فقهاء القلوب يقولون اساس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 تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لا طريقة أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة لا طريقة أقرب من العبودية أقرب طريق يوصلك إلى الله العبودية وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه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 فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبته للبدع والباطل والمنكرات فذكرت نعمة الله علي فبكيت قال ابن القيم أبكاه إيناس فضل الله ومنته يعني استأنس بالمنة واستشعر العظم ولذلك بكى خاليا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الانس بالله أساسه الانشغال عن غير الله لانه حتى ولو كنت انت مستانس بالله ومنشغل بالله ولكن هنالك شواغل وصوارف وملاهي اخرى في حياتك فان هذه تضعف الانس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 يقول هل عندكم طعام تقول عائشه رضي الله عنها لا يقول اللهم اني صائم قال ابن القيم ويقول لاصحابه لا تفعلوا اني لست كهيئتكم اني ابات عند ربي يطعمني ويسقيني لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول ابن القيم يناقش قال لم يكن الطعام طعاما حسيا يعني لم يقل اكل شرب وشرب يعني الصينية مدنكلة ولا بقوله شو الصينية لما تكون يعني مريئة نبقولها شنو سنه مدنكلة ما صينه مدنكلة يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابه لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما افاض عليه من الإلهامات الربانيه والمنح القدسيه والإشراقات الروحية فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام بل أنت تجد نفسك أحيانا إذا كان الفكر منشغلا والروح إلى شيء منجذب تقرأ وتكتب أحيانا ربما لا تمر عليك أوقات الوجبات وأوقات الشراب وأنت لا تعيد والآن أنت تظن أنك لا تستطيع أن تمسك عن الطعام والشراب ولما ياتي رمضان وتنظر الى الاجر والثواب المترتب على المساله ويتعلق روحك بهذا يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب حتى اورد ابن القيم ابيات شعري لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها وجهك نور تستضيق به عند الملمات في أعقابها عادي إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي مسافر ماشي دبي مفارق الاحد قريب الدمعه لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقل وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم مما فيها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 ويتحرك القلب وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الاخره وهذا من لطيف الكلام مثاله من الدنيا شخص مش قابل مسؤول مش قابل الرئيس كويس بعدين أول الرئيس عنده خطار وداعينه في مؤتمر يجيبه في التلفزيون كويس في مجلس الوزراء الرئيس بيكون بيتكلم في ترامس الترامز دي فيها شيء في حاجات بشربوها لا ناس الريج قاعد يتكلم بيفتح الترامز وبيكب الكرمز بكون خاتلنا اكيد بنحب نشوفه لكن زوج قاعد يكب ترمس من من الترامز دي بيكب يشرب ما في لأنه لانه من المفترض ان يكون كامل الذهن وحاضر البديهه وبكلياته وعقله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 والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنة مذلة والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مدر ولا فتنة مذلة اللهم زيننا بزينه الإيمان وجعلنا هداه مهتدين كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنس بالله من معوقاته الأساسية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 معرفة حقيقتي وخستي وضعف وحقارتي ما تتعلق به ايا كان وإن اردت ان تعرف حقيقه من تتعلق به تامل موته وحياته سقمه وصحته وفقره وغناه فبمن تتعلق اذا التعلق بغير الله الامر الثاني ركوب بحر التمني دائما الزور عنده اماني وأحلام ما بيأنس ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه وابن القيم يقول ركوب بحر التمني رأس أموال المفاليس الزور المفلس في الدنيا خلي في الله المفلس في الدنيا يقول انا بسوي كده وبكر بسوي كده وبجيب 10 عربات وببيعهم والعربيه فيها ثلاثة مليون ودي ما اعرف بكب وافتح لي بقالة ما اعرف في شارع الستين في محل تعرف ما خليه خليتمنى ما في مشكلة اتمنى يا زوج اتمنى زي ما انت تتمنى الناس دي تقول لك قاعد تتمنى اتمنى, اتمنى, اتمنى زوج ما عندك اوجه كويس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 الدنيا الدنيا دي مش عمرك عمرك انت شهر صوم واحد يصومون في هذا الشهر اي زول مفروض المؤمن البصيح يقول عمري ده لو 60 سنه يقول ده شهر واحد يعتبر عمر ده شهر واحد ويعتبره شهر صيام يصوم عن المحرمات والشهوات ويفطر عند الموت على رحمه الله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 أن تصون قلبك عن غير الله وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله وهذا الأنس يصوم البدن ويصوم اللسان كيف يصوم القلب أهل الخصوص من الصوان صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون واهل الانس صومهم صوم القلوب عن الاغيار والحجب البخاري رحمه الله تحدث عن معرفه الله وان لا تكون المعرفه لسان معرفه لسان ان تكون المعرفه معرفه قلبيه شوف, شوف التفسير عجبتك قال في تفسير قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون ما تفسيروا لا يمسه الا المطهرون الجلد والحائر والما متوضي ما يمس المصحف البخاري يقول لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه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 وان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره يعني اخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسميها ابن القيم والرسم كل ذا صوره جميله جاذبه تدخل قلبك اذا تعلق القلب بها اضاع القلب شعبه من شعب الانس بالله وهذه من المعاني اللطيفة العالية السالية طيب ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام أن لا تنام كثيرا لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحب عليا رضي الله تعالى عنه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 يتململ تململ السليم عن اللذيذ ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري أم إلي تشوفت قد أبنتك ثلاث زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير آه من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق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 ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالطه اكثر شيء يعيق الانس بالله البشر باختصار يعني البشر الناس زمنك ناس تولى سمعات تضيع زمنك ناس اشغل فكرك ناس يشغلوا عقلك واخرون مع قلبك كل هذه معيقه لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر يعني كإن الأنفاس بتاعت البشر ومخالطه زي الدخان بتسود القلب غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس ولكن الناس أقسام منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة الدواء ذات في زرطة طوال بيسر الدواء لمن احتاجه وفي ناس بتحتاجون في السوق ناس بتاع مشغلة معاك ما عندهم معاك ثلاثة لكن بتحتاجون تبيع تشتري معاهم كده ومنهم من مخالطتهم كالغذاء أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم ومنهم من مخالطتهم داء أهل المعاصي والمنكرات ومنهم من مخالطتهم كالهواء في دواء وداء وغذاء وهواء والهواء هم العلماء في اخياء العلماء لا ياتيك منهم الا خير ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال اقوام تحيا القلوب بذكرهم واخرون تموت القلوب لرؤيتهم يعني في نوع من البشر تسمع اسم ساكت الامام مالك الامام احمد تسمع اسمائه محمد بن جرير الطبري تسمع اسمائه قلبك يفتح ذات وفي ناس مش تسمع اسمه كان شفته انت يعني قلبك يموت ياثر عليك يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء سوى كيف؟ قال ان تكون مع الخلق ببدنك وان ينسل قلبك من بين ايديهم انسلال الشعر من العجين فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق ما معنى تفر تقول له اسمحوي زول يجيني في بيتنا ما في تكفل الاوضه وتجنب تقول انا داير اانس بالله واذكر الله واقعد اتكلم البديت تقول اسمع هو انا بانس بالله ابعدوا مني انتم بتضيعوا الانس انتم بتوذروا المساله ما كده تكون قاعد معاهم بتولس في بك خلويه تولس ما تجيب له هم شوفوك قاعد معاهم لكن فكرك يكون مشغول بشيء اخر لسانك يكون مشغول بشيء اخر قلبك يكون مشغول بشيء اخر ان تكون قال ابن القيم ان تكون حاضرا الجسد غائب القلب هكذا الفاظ حتى الفاظه بالنص يعني هذا نصره ان تكون أن تكون حاضرا الجسد غائب القلب ان تغيب عنهم بقلبك وان تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تانس بالله عز وجل وهذا من الامور المهمه جدا بعض السلف كان لا يجد انسه الا في الكتب ينكب عن الكتب يمسك الكتب يقرا ويقرا ويقرا الكتب فجاءه في احد الاصحاب وإخوانه أرسل إليه مرسل أن ائتنا للأنس يعني كأن يتونس قال يا أخي قل له معه أضياف قل له معه ضيوف ما في ضيوف أزود رجع قال لي يا أخي أزود درجع معه ضيوف لكن بينه بينك ما معه ضيوف وطبعا مفرد يقول كلام هذا عنده قوالة مشكلة لكن الناس من زمان الشمال كاتلون الناس من زمان الشمال دي ما بيجيبوا الساكن اسمها يا اخي تمام خباله قالك مع الضيوف مع الضيوف قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا اخي لقد اخذت في نفسي ارسلت اليك للانس فتقول ان عندك اضياف ولم يكن معك اضياف فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم الإباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدونه يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا فإن قلت أمواتا فما أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا ظل مع المطا ومع صحة البخاري قال لي البخاري الليل ضيف معي والإمام مالك الليل ضيف معي قال لي بعدين قال له هو حاجه مهمه قال له بعد ما تمشي منه ما بيقطعوا فيك ودي مهمه جدا انت عارف في اللي هم قاعد مع اول ما تمشي يقطعوا فيك طوال يقول لما اشوف صحته دي شفت كيف ما تعمل كده ده حرام كبير وده شنو ما عارف. ابعد منه داف خليك مع الكتب زول فيهم بيقطع فيك ما قال الباء مامونون غيبا ومشهدا يعني أنا قال لما أكون قاعد مع الكتب بضمهم ولما اروح منهم ما بينضم فيك اصلا في كتاب بيقطع فيك بعد ما تمشي اجع الكتب دي الناس تبعد منه والله ايذى عنده رايبرة يجلدني والله يقطع قطيع يا اخي حتى جليك في خمسة نفر ولا كم عارف قاعدين كل ما يقوم زلك قطف لحد ما بفضلوا اثنين دي بيقطعوا في الناس كلهم والاثنين اللي قاعدين ايذى ما داربو كل زت بعين الثانيه قال لك في واحد منزهج قام مشى أول ما مشى القاعدة قال لي يعني أنت أحسن منه أنت ذاتك بينه وبين نفسه وبينه وبين نفسه وذاك ماشي يقول بالله شوف المعنده شغلة تقيل لحد يحسن قاعد كان يعني دين والله في ناس يا أخي والله يا أخي البشر عنده عراق كثيرة يا أخي بعدين شوف البشر من الأشياء المعوجة في النفس ارتفاع الحس النقدي في ذول الحس النقدي عنده عالي جدا دم المناسبة يصادم قواعد التربية الإسلامية الصحيحة الحسن النقدي عن شنو؟ يعني أي حاجة على فيها أي حاجة على الخفير وأحيانا يقول التعليق بزخرية لاذعة وهذا إشكال ارتفاع الحسن النقدي في النقد في نقد الآخرين هو من شيء من المنافقين وصف القرآن هذه الظاهره بظاهره السلق بألسنة شنو حداد ده, ده معناها ما عنده شغل ما بيشتغلون لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل هم بيشتغلون لكن أي زوجة عجبوا فيهم وفي ناس بيقوموا على الشوف فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كده فلان الفلاني كده وينت انت شنو أنت شنو مكمل ولا كيف هذا والله يعني هذا من السوء بل هو من سوء الأدب نعوذ بالله فكذا قال لهم ألباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتأديبا ورأيا مسددا فإن قلت أموات صحيح فما انت كاذب وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندة يعني ما مخرف لو في ذو قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي لو قال لك أبو حنيفة حي حي الفقه موجود كل يوم قال أبو حنيفة وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإن قلت اموات فما انت كاذب من وجه موت أجساد وإن قلت أحياء فلست مفندا. بموت ببقاء الثمرات والنتائج والآثار وامتداد العلم والصدقه الجاريه لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا فاذا هذه معوقات الانس بالله عز وجل اركان الانس بالله اركان الانس بالله للانس بالله لا يتصور ان يكون احد او احد من الناس يدعي انه يانس بالله دون ان تتوفر فيه هذه الاركان اركان الانس بالله الركن الاول صدق محبه كده نتكلم عن البشر انت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي ناس ما بتحبهم قلت هل انت اصحاب انسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك هل فيه بغير إلى قلبك فزول بتكره بتانس به الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها فجاء الرجل يجلس معه فزحبه ففسح هل تفرص يجلس معه؟ فده مستلطف يعني يقول له لعلي ضيقت عليك قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين دي حقيقه انت اللي بتكهلك زول كان جابوا اسمه انت تش وتضايق جدا كويس كان لقيته في الشارع اشار للمواسع انت بديك خواطر كثيره واصرف كيف حصل اسلم عليه اعاين ليه ما حيسلم عليه الشارع ضيضيك عليك كان مشيت بيت البكه ولقيته قاعد بتعزي سرعه بسرعه تمشي كان لقيته في, في بيت العنف بتخلي للمحل المحله القاعد قاعد فازاته فعلا هل انت تانس في البشر بمن تبغض في البشر لا هل انت تحب الله حقيقه إن كنت من من يحب الله حقيقه فتأكد أنك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى صدق محبة المحبة أساس الأنس ولد من قيم قاعدة يا سلام في الأنس يقول كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى يعني حاولك بيحويك الأنس به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 يقتضي ان تلهج بذكر الذي احببته دوما تحدث عن فضائله تخبر عن مناقبه في البشر تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته تحبب الاخرين فيه كما احببته انت أنت انت كان سمعت لك شيخ وعده كلامه بكل زوجته تقول والله الشيخ الثلاني دا يعني كلام سمح تعال اسمعه بالثوبة والدو لأنه أعجبك وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته ولله المثل الأعلى دوام ذكري هنا قصة عجيبة جدا في باب الانس بالله هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حذير الصحابي سمنه منه حذير حاء ودال ويا وراء حذير حذير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة. فزود الجيش تزويدا فرديا، يعني زمان يقول الأمير تأكلون يطلبون ويأخذون سوا، لكن هنا ادى يزور حبه، قال لي ما تأكل معه، بس تأكل برك، وأعطاهم زاد وجب في اليوم حتى يرجعوا، انت كان أكلته حق ده كله، تاني مفزو بيدك، يزور ما حبه، ومفزو بيقول له زور التاني أنت عندك ولا ما عندك، لأنه يزور بدينه. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله أن يزود الجيش كله إلا حديرا ما زوده ما دوزان أي زود أدى وخبر بقية الجيش ظنوا أن حذيرا قد زود معه حذير حدير لما ساف الطريق كم يوم مأكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بأنيابه وبدا الإعياء والتعب يظهر عليه بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا لكنه لم يفتر عن قوله لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه بالله الحمد لله يذكر الله عز وجل وهو في آخر الجيش فنزل جبريل في المدينه النبويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حديرا وانه في اخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه فقال صلى الله عليه وسلم انما أنسيته يعني انا نسيته ما قصده يعني بر انه ما قصده فاعدت زادا واعد فارسا من المدينه على فرس يلحق الجيش في الطريق وان يصل الى حدير وان يعطيه الزاد غير انه قال للرجل قال اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول شوفوا زوده حيرد الفعل حتكشنوا فجاء الفارس واوقف حدير في اخر الجيش واخبره بان جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بحاله وان النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر اليه وهذا هو الزل فقال حذير حمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي حمد الله يعني مبسوط جدا الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينسى. قل له يا الله زي ما انت منسيتني انا دائر ما انسك ده موضوع يعني كبير خلاص اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينسى. يخذ لكي زون عجيب خلاص اجعل حديثا لا ينسى حدير ما ينسى الله هو عارف انه الله وبيسى لكن مشكلته انه هو بينسى الله دائر انه ما ينسى الله ومتأكد انه الله وبيسى وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فقال الفارس اخذ الكلام ورجع بفرسه الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره بما سمع فقال له سلم ماذا رايت قال لم أر شيئا قال اما وإنك لو نظرت الى السماء لرايت لدعائه نورا ساطعا اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينسان الركن الثالث من اركان الانس بالله احسان العمل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 وان تقف على الحدود التي ارادها الله عز وجل لك وتلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ان تقف على هذه الحدود غير متعديه ولكن ان يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا ذا الانس تامل قول ابن القيم يتكلم عن الحج ان من الناس من يحج بجسده دون ان يكون مستشعرا مع ذي الحج بقلبه كما اسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الاغيار والحجب يا من يطوف بكعبه الحسن التي صفت بذاك الحجر والاركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منا والخيف يحجبه من القربان فتراه محرما أبدا في ناس حجين طوال العمر كله حج لا بحتاجه يعني انه, إنه يقول لو أمشي أحدم كذا مو طوال لكن ده إحرام آخر إحرام عن المحرمات امساك عن المحرمات فتراه محرما أبدا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 رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان معناها قال لك لما نأتي في الجمرات ما برمي حصف برمي قلبه ومن في تمتع يبغي التمتع ينهر في السودان لا مش حاجة حاجة يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني دانو الآخر من أنواع التمتع بالحب والقرار بالحب كويس والافراد بالحب إفراد الله عز وجل وهذا معنى لطيف جدا من المعاني كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي ان يستفاد منها في واقع الحياه امساكا عن كل المحرمات وهذا من من الامور والمسائل المهمه ام ايمن الهرويه دي من المتاخرين ليست هي ام ايمن الحبشيه ام اسامه ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن الهرويه كانت في مصر فاذا خرج الناس الى الحج كانت تبكي وتقول ومنقطعا وشوقا هذا حال من انقطع عن البيت فكيف حال من انقطع عن رب البيت ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله أهل الليل في ليلهم أشد فرحاً وطرباً من أهل اللهو في لهوهم مش ناسل حسن واحد من شير حفظة له وريني ما شير حفظة انت العريس ما العريس المودك الحفظة شمع ورين وقديني السبب وجيء قول لي ما يقول لك ما اشيك بتاعين ما اتقعب اشعب لا يقول لك يا مولانا والله يحبنا عين البنات لا نمشي نسمع بس هاكلة بخد كرسي ورا وبسمع خاتر كرسي ورا يعني مبسوط من النغمات وال والمسألة دي مستأنس يعني قليك ناس قيام الليل اهل الليل في ليلهم اشد طربا من اهل اللهو في لهوهم يعني من جاي دبكم متمتع متعب ما يعلم بيدا رب العالمين يا اخي لأنه مع الله إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين والفنان المعين وفي فنان قال ليه المسرح بيو الشاب كابسين المسرح إلا يجيبوا العساكر قال يوقفونك الشاب ما المسرح قال مرسوطين وفيه نوع من الناس الفنان لما يغني وعد يبكي فيه نوع قالوا يبكي أنا والله بستغرب يا ظلم أنك في شنو تبع له شغله ولا ما لك قص قال لك بتهيت فيه أشياء وحاجات زي دي كويس؟ و... في قال لك ناس بيسمعوا الغربيين قالوا. شوف يا شو؟ في الانجليزي صفر ولا نادي اجي قال مشغل قال, قال بيستمع الغربيين قال وقالوا في فنان في امريكا اسمه من المسلمين انه بيسمعوا اغاني وزاتوا. قال لهم له زات أنا عارفهم بيسمعون غاني قال ما كنت غنيت زاتي قال. يا خمشي في ستين ذهية والله ما ماذا نسمع كلام يا أخي عندنا ناس ما نسمعون نسمعه ملحد هذا نجنا في عليك أنت في أمريكا هنا ما عندنا رسالة منعت جايب ما عندنا رسالة يا أخي زوجتي تدوم استأنس تمام تمام قليك الزوال ما عم بيجي القرآن بيجنا في كلام رب العالمين يا أخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما كتب يمينك يا موسى وجد من المتع واللذة ما اراد ان يطيل المكالمه فجعل يقول هي عصراي اتوكل عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها ماارب اخرى اراد ان يطيل المكالمه ليس ان الله لا يعلم ما في يد موسى ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو من المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه إنما أراد بعد أن وجد لذة الكلام ومتعة السماع أراد أن يزيد الأمر ولذلك أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل, أهل اللهو في لهوهم ويقول لك ما زال ليل طفلا يحب دينا سلم يقول لك ما زال الليل طفلا يحب أنا ما عرف الساحة ده أشده والقفوة ولا مستغرة الساحة ده أشده يعني حكاية بقى تحدي الصباح ولا الساحة ده أشده والقفوة والله ما عرف كويس. لكن يعني الزوج بيكون مستغن شديد جلقنا سليل أشد أجل إذا كنت تسمع إلى شعر كتبه بشر وأنشده بشر وألقاه بشر هذا يسمع إلى كلام رب العالمين خالق البشر وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه هذا في معية الله عز وجل وجدانه وقلبه وكلياته لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاها كان ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كجرا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 وقديماً قالت الفلاسفة حتى نصقراط قال لك الزول يدور يكون ما عنده قال كان تجد عنده مشاكل ووجد شات غنماية بتاكل هنا وماشا هنا لا يقول يا أخي الغنماية هذه قال يقول كذا لكن قال له قلت له يا غنماية بيزعر هو بقول لك الغنماية دي ما له والله الغنماية هذه يا أخي لو قلت له كيف يا غنماية يقول لك كيف تنبذني مع انه متمني حاشل حذر غنمايا لما ألم به من الكرب ونزل به من الهم فابن تيميه كان يقول لست مسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه من الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاة ولذة وتقربا وعبادة وانسا بلغ أبو سليمان الداراني من الانث أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى أما وربي إني أحبك قال الله والله أنا بحبك شديد لو أنك ادخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك قال يا الله أنا بحبك كان دخلتني في النار جو النار بلما الناس بقولوا أنا بحب الله قال لي ما بخليك بحبك بحبك أستطيع كان دخلت الى ما وهذه درجه من الإيناس والاحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل احيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا الماديه بايقاعاتها السريعه وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها اكون بذلك قد وصلت الى نهايتي